إن الحمد لله نحن ونستعينه ونستغفره ونعوذ بله من شعور لأنفسنا ومسيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها ناستق ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعملكم وأغفر لكم ذنبكم ومن يطال الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام اليوم إن شاء الله نتكلم عن المسألة المهمة إكمالاً بأبواب التخصيص تكلمنا عن التخصيص بالمتصل والآن إن شاء الله نحن بصدد الكلام على التخصيص بالمنفصل وكما قلنا هذه مسائل من المسائل المهمة جداً في أبواب الأصول التخصيص بالمنفصل قد يكون بالكتاب زيت المجنة قد يكون بالكتاب والسنة والإجماع وأيضا قد يكون بالقياس وقد يكون التخصيص بالفعل وقد يكون التخصيص بالمفوم مفوم المخالفة أو مفوم موافقة وأيضا التخصيص كما قلنا بالقياس وقد قال العلماء أيضا الخلاف بين العلماء في مسألة التخصيص بال التخصيص بقول الصاحب هل أيضا يخصص بقول الصاحب أم لا فهذه مسائل مهمة كما قلنا نبدأ فيها لننهي هذه المسألة مسألة التخصيص بالمفصل من نسبه للتخصيص بالمفاصل تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص السنة بالكتاب تخصيص السنة بالسنة التخصيص أيضا كما قلنا الكتاب أو السنة بالقياس أو بمفحوم موافقة و مفحوم مخالفة وأيضا التخصيص لقوم الصاحب وهذا الذي سيعادتي تفصيله إن شاء الله أولا التخصيص، تخصيص الكتاب بالكتاب وهذا الذي اتفق عليه أهل العلم تخصيص الكتاب بالكتاب وهذا متفق عليه بين بين أهل العلم وهو تخصيص الكتاب بالكتاب أولا الخلاف طبعا تعلمون الخلاف بين الأحناف وبين أهل السنه Marta في مسألة الدلالة دلالة الجمهور دلاله العام صدرنا الباب نحن في أول درس على مسألة الخلاف بين بينهم على مسألة دلالة العام فدلالة العام إما أن تكون ظنية إما تكون قطعية وقلنا الجمهور يرون بان بأن العام على العموم على أفراده أنها قطعية وليست ظنية وال... ال... ال... ال... هذه بالنسبة للكلام على مسألة العام ودلالته الدلالة دلالة خص دلالة الأخرى هي هاي دلالة دل... قطعية وأما الأحناف رأونا بأن الدلالة دلالة ليست قطعية ولكنها على ظنية وليست وليست قطعية ولكنهم اتفقوا على تخصيص الكتاب بالكتاب اتفقوا على تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص الكتاب بالكتاب ال الأدلة على ذلك كثيرة فالأمسل على ذلك كثيرة بأن الكتاب يخصص بالكتاب قال الله للعالة في المطلقات قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو. هذا عام في كل مطلقة كل مطلق عدتها ثلاثة قروء والقر كما كم بيان ذلك الخلاف بين العلماء في مسألة القر القر يقع على الحيد يقع على الطهر القر اسمه يقع على الحيد يقع من من من, من, من يقع على على الط الطهر ويقع على على الحيد قال الله جل وعلا والمطلقات يتربص يتربصن يتربصنا بانفسنا ثلاثة ثلاثة قروء هذا عام في كل مطلق هذا عام في كل مطلق وجاء من الكتاب ما خصصه جاء من الكتاب مخصص هذا العموم فقد قال الله جل في أولاء وأولات الأحمال أجالهن أي يضعن حملهن شونا الآن المطلقة قال فيها الله العالى عموما كل مطلقة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرو سواء قلنا القرؤ او أو القرؤ طه هذا خلاف معتبر بين العلماء لكن الكلام هنا بصدد هذا العموم ننظر فيه المخصص أم لا عليكم السلام وبركاته فنرى بان الله على قال واولات الاحمال اجلهن اي ضعنا حملهن قال واولات الاحمال اجلهن فدال الاجل جعل العده لهن اوضع الحمل ولو بعد ثانيه واحده لها ان تتزوج بعدها عليكم السلام ورحمه وبركاته وعليكم السلام وبركاته وعدد هذا التخصيص حديثنا صلى الله عليه وسلم انا اقول الايه خصصت وهذا الذي يقول به الاحناف الاحنف يرفضون تخصيص الكتاب بالسنه كما أما, أما, أما في هذه الحالة يقولون به يقولون لو خص الكتاب بالكتاب ثم جاءت سُنَّة خصصته نقول بذلك لضعف الدلالة بعد ذلك قال في حديث سباية الإسلامية عندما وضعت ما تزوجها فما لبثت إلا أن ولدت فتهيئت للخطاب فدخل عليها أبو بن بعكك فقال لها تتهيئين للخطاب لوك يعني أنت لوك على إيمة فقال لها فقالت فجمعت عليها ثياب فقال لها حتى يبلغ الكتاب أجله لا حتى يبلغ الكتاب أجله فذهبت قال فجمعت عليها سياب فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قال زعم أبو السنابل كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل قد تحللت للخطاب الغرض المقصود هنا هذه الآية قد خصصت عموم هذه الآية بقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسينا فلا قرو فقال الله تعالى وأولاد الأحمال أجالهن أي ضاعنا حملهن وأيضا قد هذا عموم هذه الآية جاء من الكتاب ما خصصها أيضا تخصيصا آخر وهو في المرأة التي عقد عليها أو عقد عليها زوجها ولم يبني بها فإن طلاقها فلا شيء فإن طلاقها فلا عدّة عليها قال الله دل في علاه في هذه المسألة يا الذين آمنوا إن إذا نكحتوا من المؤمنات ثم تطلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها مع أنها مطلق وتنزل تحت العموم في عموم خالد الله علها المطلقات يتربصن يتربصنا ثلاثة قروه هي مطلق ومع ذلك لم يجعل الله لها عدة قال الله جل الله في أولاه يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فهنا لا عدة له وخصصت هذه, وخصصت هذه لا يعموم قول الله جل الله في أولاه والمطلقات يا تربصنا بأنفسهن ثلاثة قروه أيضا من ذلك التخصيص أيضا في تخصيص الكتاب بالكتاب في قول الله جل في أولاه والذين أرمو المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادات فجلدوهم ثمانين جلدة والذين أرمو المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادات فجلدوهم ثمانين جلدة فأنا الحك والذين من سياق العموم أسماء أبو هامة أسماء كلها على العموم قال وال والذين أرمو المحصنات إذا كل من رمى محصنة زوجة أو غير زوجة ماذا عليهم من الحك قال الله دل في علاه والذين أرمو المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادات فجلدوهم ثمانين جلده فجردوهم جلد. إذا حكمهم الجلد ثمانين جلده وهذا إذا رمى رما رما المحسان زوجة أو غير زوجة، وهذا على العموم، هذا على العموم جاءت الادله أيضا تخصص هذه الـ الـ الـ الـ الايه في قول الله عرف جذوهم ثمانين إذا لم يأتوا بالأربعة شهداء فجذوهم ثمانين جلده هذه مقصوصة مخصوصة بقول الله والذين, والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهادة ولم يكن لهم شهداء وإلا أنفسهم فشهادة أحاديث أربع شهادات بالله إنه من الصالحين إلى آخر إلى آخر الآيات إذا أيضا عموم قول للر للرفعة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة سواء زوجة أو غير زوجة قال فجدون ثمانية جدة وهنا جاء جاء الحكم العام هذا خصص بقول للرفعة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء فكان الأمر خاص برم بأنه إذا رمى الزوج زوجه وكان الأمر خاص في هذا الباب على أنه لا يجلد لكن إن لم يأتي أربعة شهداء لا يجلد ولا يفسق لكن عليه الملعنة لكن عليه الملعنة فهذه الدلالة واضحة جدا على أن هذه الآية مخصصة لعموم قول الله للفيؤلاء والذين يرمون والذين يرمون المخصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلده والرمي بالزنا هنا ليس بالهين، أزاك الأعراض عظيمة جدا. شوف انظر الله عز وجل جعل من شهد على أحد بالزنا ولم يأتي بالشهداء جعله الله من الفصاق، وجعل فيه الحد، وجعله الله من الكاذبين قالوا: أولئك, أولئك عند الله هم الكاذبون شوف انظر انظر الآن لما أتى أبو بكر رضي الله عنه وعمر ثلاثة الأربعة شهدوا على صاحبنا الصحابة قال وجدنا رجلا أمرأة والثالثة باقية الشهادة. قالوا وجدنا رجل مع امرأة ورأينا كذا وكذا يعني الشهادة المطلوبة المطابقة الرابع قال بمسخ قولهم لكنه قال فقط وقال وجدت رجل مع امرأة وسمعت صوتا فقط هذا الذي قالهم لما قال ذلك فقط هذا الذي قاله فقط ولما قال ذلك ولم يشهد الشهادة المطابقة قال الله للفعلاء فأولاك عند الله هم الكاذب فكذبهم وايضا أقام عليهم الحد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضه هذا تشديداً لمسائل الأعراض لأن أصلهاينة ولذلك كثير من من يخوض في أعراض في أعراض الناس سواء العوام أو غير العوام ويستسهل الأمر كما وصف الله تعالى في الكتاب وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولذلك قلنا بأن الأصل في هذا الباب هو أنك لابد أن تعلم بأن مسائل مسائل الأعراض بالذات الخوض فيها وأيضا التعجل فيها له ما له من العقاب الأليم الوخيم عند ربنا للفعلاء من إسقاط الإنسان وأيضا اتهامه بالكذب بل وبالفسق على ما قال حتى ولو راى عيانا ولم يكتمل ولم تكتمل ولم يكتمل النصاب فهذا يكون كما بينت بأنه وقع في محظور عظيم ووقوعه في المحظور فيه ما فيه من الشدة عليه أقول إذن هذه الآية أيضا خصصت الكتاب, الكتاب من ذلك أيضا قول الله جل في علاه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم فهنا قول الله لا, لا تنكحوا المشركات كل مشركة حرام, حرام جماعة كل مشركة حرام جماعة ولا تنكحوا المشركات يعني كل مشركة لا يجوز لا, لا يجوز نكاحها لذلك جاء الدليل العام هذا دليل عام في كل مشركة دليل عام في كل مشركة ومشركة قاعدة تحتاء المدوسي المدوسي وأهل الكتاب ولذلك كل ذلك قافي فقال قال الله تعالى إن المشركات حتى يؤمن والأمة خير من مشرقة ولو ولو عجبتكم وهنا جاءتنا آية أخرى قال فيها الله تعالى وطعم الذين أُوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من آمن الذين أُوتوا الكتاب أجاه المصطفى من الذين هدوا كتاب من هدوا نصرة أنهم على الحل والبل وإذا قالوا تقول المشركات الفلامستورقية فعممت كل مشركة ولذلك عمر قال لا أرى أحدا أشد شركا ممن نسب لله الولد لذلك كان يقول لا يجوز لا يجوز الزواج من النصرانية أو اليهودية لأنهم ينسبون لله الولد أو لا قالوا أو كذا ونسبوه لله أو قالوا عيسى كذا ونسبوه لله جل في أولئك الغرض المقصود أن بأن هذا هذا منهم كما قلنا هذا وصف ينطبق على عموم قول الله على ولا تُنكر المشركات ثم جاءت قال والمحصنات من الذين أُتِوا الكتاب فخصصت عموم هذه هذه الآية من ذلك أيضا في قول الله على ولا الله البيع وحرم الربا هذه آية عامة في الكتاب أنا أقول هذه الآية خصصت من الكتاب لكن أينه جميل قال قال لم تخصص بالكتاب الكتاب خصص بالسنة فقط لهم يقولون التخصيص بالبيع في الجمعه قد وقد قد وقد جيد انا ما اريد السنه اجيان انا اريد الكتاب سؤالي واضح إنما من يعني قد قلت قلت ممكن تخصص بهذا لو أكملت لا أكملت تجهات لا وصلت <تصفيق> شو الله الله تعالى قال أحل الله البيعة قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم هذا تخصيص بوصفه الآن ليس كل بيع يجوز لابد للبيع أن ي... أن تتوفر فيه شر شرطية الرضا فهنا الآن خرج بيع المكره الآن وهذا تخصيص كتاب كتابه الآن وهذا من الباب تخصيص الكتاب بالكتاب قال أحل الله البيع الفلحة استغرقية كل البيع ده انا في الكتاب الأخرى إلا, إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم عن تراض منكم أيضا من أنسل التخصيص الكتاب بالكتاب قول الله للفعلاء ما طاب لكم من النساء مسنع وثلاث ورباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مسنع وثلاث ورباع هذه الآية خصصت أيضا بالكتاب أين المخصص؟ من قال بذلك المخصص؟ لا لا حتى رأي إحنا هذا مخصص إحنا يرون رأينا أن الحديث هو الذي لا يخصص الـ الـ الكتاب. أنت خليك في في اللي تقوله. فانكحوا طبرنا. لا فانكحوا ما طبر لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع خصصت بالكتاب أين المخصص؟ ما خفته فر واحدة ذك الله خير حرمة تعرفون ما تكم نعم صحيح هذه مخصص. ولا تنكحو الشركات خالص مستفأ، ممكن سال شئنا، بالنسبة لي لا عنطرت، ماشية تفضل سوينا، تفضل هات السؤال، حروت عليكم ما صحيح، آيات المحرمات صح مخصصة، ممتاز سيد النقيب أتا بها بما نريد بالضبط، وياها وها تنكحو المشركات، فإذا خصص لما قال ما طاب لكم من النساء النساء الفلامستغرقية كل النساء، وخصص ال ال المشركات. قال تمنع المشركات هذه آية مخصصة لعمق قول الله علاف إن كيحوا لكم من النساء ممتاز إذا جبت ما شاء الله تم مواجهة ممتاز هذا صحيح طيب يبقى لنا يبقى لنا آية آية قالوا عنها بأنها مخصصة بآية أخرى فيموها فانما مغلوطة في أحد ممكن يعرف هذه آية آية في الكتاب قالوا مخصوصه وهذا فهم مغلوط وليست مخصوصه لا تلافى <تصفيق> لا يا آية, ايه تهتم جدا بالاعتقال مش قاتل عده اخ كريم لا انتظر بقى فوارس هذه السؤال يا سكينه هذا السؤال اين سؤالك مخصوصه بالكتاب برضه فعن في الكتاب، هم أقال مقصور الكتاب. ما قلتي يتمثل اعتقاد، ضيغتها أنا بهذا. طب يعني. تمثل اعتقاد، مسألة اعتقادية. تضيق أكثر يعني. لا، تأتي بها يعني. في أخت تقول لي يوم يكشف عن صوت. شهرا عليكم من الكتاب وما صبغينه. لا. <تصفيق> هو الذي أنزل عليك الكتاب من هو آيات المحكمة, المحكمة خلاص إيش. وسلفي أيضا تغيب كثيرا قال أطعام الذين هوت الكتاب حلو لكم تغيب كثيرا لما, لما تتغيب كثيرا يا سلفي تغيبت كثيرا والمجالس ما يعني المجالس لابد من الحرص عليها قدر الإمكان وعدم, وعدم التراجع يخشى المرء أن يعتاد على التراجع فلا يستطيع أن يستمر بعد ذلك لابد قربته يا أستاذ السمية قربته قلت مسألة في الاعتقاد وفي الجزء الثمانية وعشرين يعني هذا شيء أكثر من كده نعم الجزء الثمانية وعشرين لا طب فين المخصص هم فهم فاهم المغلوطة قال الله جلال في استغفر الله طيب قال الله جلال في أولا لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر و... دون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآيات هنا فهمها حتى الشنقيد فما فهمها مغلوطة وقالوا هذه الآية عامة مخصوصة بمن الذين لا يقاتلونكم بقول الله رجل شعلاء لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أنت تولوهم إلى آخر الآيات فقالوا إذا المودة ممنوعة للمحارب فقط فلك أن تود من لم يحاربك من الكتاب وهذا هذا صراحة هذا خطأ فاحش وهذا خطأ خطأ ظاهر جدا على الكتاب يعنيه لا يمكن الآية محكمة الآية محكمة الآية محكمة, الآية محكمة قال الله تعالى لا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخرة ودون من حاد الله ورسوله وهذه على على الجميع هذه آية محكمة أما قول في أن الله, الله, الله الذين في الدين من أنت ولا أنت عليهم قال أنت البر هنا بمعنى القسط والعطف عطف تفسير عطف تفسير البر هنا بمعنى القسط فضلغاني. البر بمعنى القسط يعني عدم الظلم أبداً الأد لا من قال ذلك البر هنا بمعنى القسط البر هنا بمعنى القسط. ولكن بعض العلماء قال بأن البر هنا بمعنى الود لذلك هو يرى بأن قول الله العالى لا تريد قاموا الهنة بله والهنة الآخر يوادون من حد الله ورسوله مخصوصة بهذه الآية وهذا خطهم فحش فهم مغلوط جدا ولا صح وإلا كيف تقول بذلك والله العالى قد وصف وصفها الكتاب أنهم يؤذونه من الذين يؤذون الله ورسوله قول الله عليه السلام يشتبني ابن آدم يقول لولد وأنا الواحد الأحد يؤذين ابن آدم وهنا الحق بأن قول الله على لا تجد خامئن قول الله يتفعلها لا يتفعلها لا هكذا قلنا الذين لم في الدين ولم يخشوكم من ديارهم أنت أنت بروهم البر بمعنى القسط والعدل وعدم الظلم زاك عبد الله رواحة طال لهم بعد ثاني خلو الناس أبغستم خير الناس إلى شر الناس, الناس أنتم ولا يحملني حب له بغض لكم الاقعد إلى معكم قالوا أكذا خلق سماة الأرض ساز الود الود بين الزوج والزوجة الكتابية هذا الجبلي ونحن الآن نتكلم عن عن الود العبادة حبيبي نتكلم عن عن عن محبة عن محبة العبادة نتكلم عن حبة العبادة لا نتكلم على المحبة الجبلية فإذا موادة أهل الكفر لا تجوز بحال من الأحوال حب أهل الكفر لا يجوز بحال من الأحوال فإذا القول القول بأن قال الله على لا تد قاوم يؤمنون بالله وله الآخر ودون من حد الله ورسوله أن هذا هذا هذا لا هي الآية محكمة لا قال نعم مخصوص وهذا خطأ مبين من, من قال بأنها مقصوصة وقول الله على لا آآ لا إن هكذا الذين مقاتلونكم في الدين هذا خطأ مبين وهذا فهم مغلوط هذا بالنسبة لتخصيص الكتاب بالكتاب هذا بالنسبة لتخصيص الكتاب بالكتاب القسم الثاني من ذلك هو تخصيص الكتاب بالسنة. القسم الثاني هو تخصيص الكتاب بالسنة. وهذا فيه ما فيه من الاختلاف بين العلماء. فجمهور أهل العلم يرون بجواز تخصيص الكتاب بالسنة. جمهور أهل العلم يرون بجواز تخصيص الكتاب بالسنة. ويستدلون على ذلك بالوقوع. استدلنا على ذلك بالوقوع. الحق أننا قبل أن ندخل في مسألة تخصيص الكتاب بالسنة لابد أن نوضح نقطة مهمة في هذا الباب ألا وهي السنة والسنة والقرآن سنوان سنوان لا ينفكان يتلازمان وهما واحد قال الله تعالى في علام وأنزل وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وأنزل عليك الكتاب وأنزل عليك الكتابة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك أعداد عظيمة فأنزل الكتاب وأنزل الحكمة وقال الشفاء في الحكمة قال أجمع من علم من اهل العلم أن الحكمة هي السنة كما قال الله دل في عناء واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أريد الأدلة على أن السنة وحي كما على الأخوان وحي أريد الأدلة منكم على أن السنة وحي لأنا لأ شرحت أكثر من مرة أريد الأدلة منكم الآن إذن السنة وحي كما, كما قال الله جلال لا تحبك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانة نعم هذه أدلة ما شاء الله كل كلها أدلة أتوا بها ممتازين إذن هذا الأصل في ذلك إذا قلنا بأن القرآن والسنة وحي فيصح تخصيص القرآن بالسنة أما الأحناف فقالوا لا لا صح الاحناف قالوا بأن حديث الأحاد لا لا تستطيع أن تخصص القرآن قالوا لأن القرآن يعني ثبت ثبوتا قطعيا وبعض دلالاته قطعية وأما السنة فثبوتها ثبوت ظني والكلام في المتواتر يعني أخف فالاحناف يرون بأن السنة لا تخصص القرآن إلا في حالة واحدة إذا خصصت الآية بآية وده حديثه خصصه لأنها بالتخصيص الأول تضعف فيأتي السنة على محل قريب منه فيخصصه والماركيات أيضا شفوا هذه أصول أصول, أصول مذاهب تضع يعني تجعل تجعل ضعف المذهب يظهر يلوح الماركيات لا يرون أن الأحاد يخصص القرآن بحال من الأحوال المالكية لا يرون حديث الأحاد يخصص القرآن بحال وهذا عمر فيه ما فيه من عمر جلل فهذا هذا ضعف حقا وهذا الضعف يعني يعني يؤثر على المذهب أنت ترى بأن الأحناف على غرار هذا الكلام الأحناف على غرار هذا الكلام أو الملكية ياسف على غرار هذا الكلام قالوا بأنه لا شيء محرم بحلم الأحوال إلا ما كان في الكتاب قل لا أجل في موحي علي محرما على طعام يطعمه إلى آخر الحديث الآية ولا أعجب من ذلك بأنهم قالوا، كل ما في الأرض حلال كل ما في الأرض حلال إلا ما يدلل على خلاف لقول لقول الله مثل في علاه كل مما في الأرض حلالا طيبا كل مما في الأرض حلالا طيبا تفضل وهذا ضعف أيضا في المذهب المالكي وهذا ضعف أيضا في المذهب المالكي والحق بأن السنة تخصص الكتاب واحد وقد خرج من مشكات واحدة وأيضاً قد دل الواقع يثبت ذلك قد دل على ذلك الواقع قد دل على ذلك الواقع ولو ضربنا امثله على ذلك فهي كثيرة لو ضربنا امثله على ذلك فهي كثيرة فقد قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين يوصيكم الله في يصيكم الله في يوصيكم اولادكم اولاد جمع مضاف والوالجمع المضاف يعمم والمفرد المضاف يعمم كما بينا قبل ذلك في شرح السعيب العموم يبقى كل الأولاد يرثون كل الأولاد يرثون الذكر والصحراء والنساء جاءت السنة فقصصت هذا العموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم يعني كانوا في بلاد الكفر وأسلموا عنده ابن لم يسلم فإن مات وترك ترك لا يدخل في القسمة هذا الكافر لا يدخل لقول النسلم لا يارث المسلم الكافر وأيضا لقول النسلم لا توارث أهل ملتين ولذلك الحديث ظاهر صريح عن النسلم عندما قالوا له وينزل لمكة فاتحا قالوا أتنزل أين تنزل بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع لأن عقيل كان كافرا وعلى بن طالب وجعفر كان قد أسلم وأبهما مات كافرا فلما مات كافرا وارثه عقيل ولم يرثه علينا بطالب ولا ولا جعفر لذلك قال صلى ما ترك لنا عقيل من ربع ما ترك لنا عقيل من ربع هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على ما بينا بأنه بأن السنة قد خصصت الكتاب بأن السنة قد خصصت الكتاب ومن الأدل على ذلك أيضا قول الله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَةِ من أكثر من وجه. الأول وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ؛الك الله كل البيع وقد ورد عن سلام بيوع حرمها النفس السلام نهى عن باية الحصات نهى عن عموما حبل الحبلة وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم تملك ما لم يملك وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع طعام فلا يبيعه حتى يقبضه وحتى يحوزه وحتى ينقله فكل هذه بيعات قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأما في الربا فهو قال وأحرم وحرم الربا هذا يمكن أن يخصص بالسنة كيف يخصص بالسنة فين فين التخصيص بالسنة الذي خصص الربا وهذا الربا يخصص تفضلوا صراحة ما شاء الله محمود علي قال باع العراية سالفي أيضا عن ماء الغرب بس هو باع العراية صحيح؟ في الربا ها؟ وجهد آه, هنا آه قال باع العراية هذا صحيح رخص في بيع العراية رخص نفس السلام في بيع العراية في خمسة أواثق فهذا أيضا تخصيص أقول الآن يبقى أن هذا تخصيص بالسنة من قول الله وحلى الله باعه حرم الربا أيضا من تخصيص الكتاب بالسنة قول الله جل في حرمت عليكم الميتة وقدموا لحموا الخنزير وما أفل إلا الله به قال حرمت عليكم الميتة هذا عام قصمية أيضا قالت العالية هنا ما شاء الله كذا. ما, ما شاء الله بس السلام ما يخش في الربع عمتا قال حرمت عليكم الميتة هذا عموم وقد جاءت السنة فخصصت حديث مختلف فيه مرفوع أو موقوف حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أحذت لنا ميتتان وده ما لنا ميتتان أو عميتان ودمان، فهذه دلالة واضحه جدا على التخصيص بالسنة، وهذا سياتي تفصيله في القول في الخلاف بين هل يخصص عموم الكتاب بقول الصاحب أم لا؟ إحنا ما زلنا خدنا كتاب بالكتاب والكتاب كتاب بالسنة يبقى الاجماع ويبقى القياس وقول الصاحب مفهوم مخالفة، مفهوم الموافقة. أيضا من ذلك في قول لا للشوالات. وأحيل لكم ما وراء ذلك أن تبتقوا بأماركم محصينا غير مسافحين وأحيل لكم يعني من النساء ما وراء ذلكم في قولي حرمت عكم أماتكم أبنتكم أخواتكم قال وح لكم ما وراء ذلك هذا مخصوص مخصوص في حديث النبي صلى قال لا تنكح المرأة على عممتها ولا على خوالاتها فهذا أيضا مخصص لعموم عموم الآية من ذلك أيضا تخصيص القرآن بالسنة قال الله تعالى ولا تزروا وازره وزراء وزل اخرى هذه ايه عامه, عامة مخصصه بالسنه اين المخصص هذا هذا والله علم ممتاز أبو يا ابو الوليد ممتاز ممتاز نسيت الجنه نعم من نسلم سنه حسنه سنة نسلم سنة, سنة, سنة, سنه سيئه هي الان ولذلك يعذب الميت بقول الميت يوعى. على ان هو الصحيح ان تخصص الصحيح ان هذه الايه مخصصه قال لا تزر وازره قول سلام مخصصه قول من سنة سنه تاسيه فعليه وزرها وزر من عمل به بعد من بعد لا ينقسم من اوزار من شيء فهذا دلاله واضحه جدا على على مساله التخصيص تخصيص الكتاب بالسنة يبقى لنا أيضا تخصيص السنة بالسنة تخصيص السنة بالسنة كثير جدا جدا جدا. ثم بعد ذلك ال... الكتاب والسنة بالإجماع وهذا سهل إن شاء الله. تخصيص السنة بالسنة كثير. يعني ننظر له أمثلة ونقف عند عند هذه الأمثلة حتى يكون درس القادم إن شاء الله في الكلام على القياس ومفهوم الخلافة ومفهوم الموافقة وقول الصاحب. وكون بهذا قد انتهينا أيضا من مباحث العام والخاص ونأتي على مسألة تجربية تطبيقية إن شاء الله في الدرس القادم من تخصيص السنة بالسنة أمثلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر فيما سقط السماء العشر وهذا مخصوص مخصوص بقول, بقول النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق إلا في خمسة أواصق. ليس في قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في دون خمسة أواصق صدقة. ليس في دون خمسه أواثق صدقه فهذا مخصوص. فإذا عموم قول قول النبي صلى الله عليه وسلم في السماء العش قال النبي ليس في دون خمسة أواصق. في مساق السماء يبقى عام واسطة خمسة أواصق أو لا أم يصل لكن في قاري ليس في مدون خمسة أواصق هذا تخصيص هذا تخصيص نعم هذا خطأ على الملكية المؤتمر تمانى الملكية أنهم لا يخصون بخبر الواحد أيضا من الأمثلة على ذلك والله أنا أنا أريد لمثل أنا بها أمثلة خفية فأنا أريد أنا أأتي أأتي لا لا الما ما طولنا نجس الشيء هذا بالمفهوم ساتي ساتي كامل تفصيل بالمفهوم لكن أنا على صريح السنة طيب أنا أقول قول النبي صلى إذا اختلفت أصناف فبيعوا كيف شئتم هذا عام مخصوص أين المخصص طول النبي صلى الذهب أذاب أذاب ربا إلا نكون يد بيد سواء ساق مثل مثل قال الرأى الزاب بالذاب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح قال فإذا اختلفت أصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يداً بيد هذا عن مخصوص أين المخصص؟ الآن في أين سؤالة الإجابة؟ لذلك أنا أردت أن أنا أتيكم بأمثلة فيها ما فيها من الخفاء بعض الشيء لانظر ما بكم ها وها بيد أقص ل ل ل دينس لا لا لا أنا أشأس الميدان تقابل المخصص هو قول إن حديث أن النبي مات ودرعه مرهونة عند هدي بواسطة شايد إذا هي مسألة تحتاج العمل ذهنه وسالس علم داكم الرسائل اه انت اليوارا. ميت كلام ميت برهبت برهبت. ها برهبت ها؟ لا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهونة لان, لأن عموم شوف بس لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت اصناف فبيعوا كيف شئتم هذا العموم يدل يدل دلاله واضحه على ان الارز البر الشعير التمر بالمال لابد ان يكون هذا بيد لابد ان يكون هذا بيد قلنا هذا العموم مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اشترى الشعير ولم يدفع المال وجعله نسيئة لذلك مات ودرع مرهونة عند يهودي في واثق الشعير فكون هذا عام أيضا مخصوص طيب أيضا في آتي بالسهل وبعدين نصعب عليكم بعض الشيء درع يا أمي درع يا يومنا سيفه سيفه طيب واللأمة التي يقاتل بها ما رأيت يا جهان أنك قلت هذا أين إجابتك المطابقة يا لفظ بيد هذا الذي قلتيه يا جهان ولو قلت ذلك لفض فوكي ممتاز من ذلك أيضا قوله السلام لا تستقبل قبلة لا تستقبل قبلة ببول ولا بغاية لا تستقبله قبله تباوله غ... ولكن شريقه وغربه ولكن شريقه وغربه هذا عام مخصوص بي... ب... بما ب... ب... بالفعل بما راه ابن عمر رضي الله عنه رضا على بيت حفصة فرأيته النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل حاجته يستقبله دماغ... حاجته يستقبل المقدس يستقبل الكعبة ايضا في قوله السلام لا رضاء الا في الحولين هذا عام مخصوص مخصوص يا شطار المفروض بقى لجابتي تأتي كالمطر حديث عليه وسلم لا رضاع إلا في الحولين عام مخصوص ممتاز يا جميل قصه سالم عليكم السلام يا ورحمة الله تاخرت تأخرت ضاع عليك درسا كاملا ضاع عليك درس كاملا أو ضيعت درسا كاملا في الأصول برضاع الكبير نعم ممتاز أو ممتاز ممتاز زيد ممتاز بقصه سالم نعم طيب هناك نهن وسلم عن الثوب المفدم نهن وسلم عن الثوب المفدم هذا عم مخصوص انا المخصص المفدم اللي هو الثوب سيد رحيد اللي به ممتاز هو مخصص بحيث بالان رأيته رايت ونعلم كان السلام عليه حل حمراء ازار رداء ما رايت اجمل من النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته أجمل من السلام في حلة حمراء. نعم نعم إجابات كثيرة صراحة. ضاير وسيد سيد أول واحد أتى به جهاد وسلفي كلهم أتوا به هذا هو. من ذلك أيضا نهى السلم عن كل ذناب من السباع وهذا مخصوص أيضا. نهى النبي صلى عن كل ذن عن كل ذيناب من السباع وهذا مخصوص أيضا وأين المخصص؟ شوف السيد على وبشار اتى بها والسلف اتى بها ايضا وجهاد اتى بها نعم الضبع بان السلام جعله صيدا وجعل فيه كفشا وجعل فيه طيب نقف عند هذا نقف عند تخصيص السنه بالسنه يبقى لنا تخصيص الكتاب والسنه بالاجماع تخصيص الكتاب والسنه بالقياس تخصيص الكتاب والسنه بمفهوم الموافقه والمخالفه تخصيص الكتاب والسنه أيضاً بالقول الصاحب وهذه المبحث الهم في آخر مباحث الخاص والعام المخاضر أيضاً أتت بها لو في أسئلة تفضل. يقول هل تخصص السنة؟ هل تخصص السنة بالقرآن؟ نعم تخصص السنة بالقرآن ده من باب أولى تقول السئلة كيف نفسر؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عن لبس الثوب المفتد ثم ارتداء الحلة الحمراء. وفعله بين بين التخصيص هنا لأنه النهي عن الأحمر والأحمر القاني الخالص. وأما الحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم كانت حلة يمنية لها أعلام حمراء فقط. حلة يمنية لها أعلام فقط. خلاص ما هو. كل ما نقلته يا حاتم هو الذي قلناه. إذا ردعت لأنه يرى بأن الأحاد لا تخصص هذا ما نقلته ويوافق ما قلناه نعم. ما الدليل على جواز الخروج من المسجد بعد الأذان لحضور درس علم مثلا؟ ما الدليل عليه جواز الخروج من المسجد بعد الأذان لحضور درس علم مثلا؟ لأن, لأن الصحابة خصصوا حديث صلى الله عليه وسلم عندما رأاه أبو أراء قال هذا عصى أبا القاسم قال كان من المنافقين فكان عرّون هذا من الملفقيين، وهو أصلاً العلة في ذلك لأنه لو خرج من مسجد بعد العذان ستطدي عليه الصلاة، فإن كان خارج ليصلي في مسجد آخر إذن العلة منتفية. نعم. يقول كيف نرد على الروافد إذا أنقروا ما ينسب لهم من تكفير من الصحابة وغير ذلك من المكذبين؟ ماذا تفعل مكذبين؟ عند التقيين يكذبون، لكن نلزمهم بكتابهم بقصور كتبهم وما كتبوا فيه.